اذْكُرْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَفُونُ لَنَا عِيدًا تَفُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وارزقنا وأنت خير الرازقين قَالَ الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فمن أخبر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه مِنَ من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس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 اذْذُبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جنة تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَارِجِينَ فِي جَنَّاتٍ أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فيهن وهو على كل شيء قدير